نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى الناس وأنزل الفرقان إلَّا الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد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 هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمة هن أم الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب متشابهات.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 رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِأُرْمٍ لَا رَيْدَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيَعَادِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهَمْ أَنْوَالُهُمْ وَلَا أُولَادُهُمْ بِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُنَا ذَاكَ هُمْ وَقُودٌ نَارُ كَذَابِئْسٍ فِي الْعَوْنِ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَلَبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُل لَّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِأَسْلِمِهَا دُهَانٌ قد كان لكم آية فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة إن يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زينا للناس حب الشهوات من النساء والبلين والقناطير المقطورة من الذهب والقناطير المقطورة من الذهب والكعبة والخيل مسومة والأنعام والحطب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عند دوخ المآب. قل أءنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنة تجري من تحتها الأنهار للذين اتقوا عند ربهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مقررة وأزواج مطهرة وردوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمدنا فاغفر لنا ذنوبنا, فاغفر لنا ذنوبنا وكنا عذابا من الصابرين والصادقين والقانتين والمذنبين والمذنبين والمستغفرين بالاسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم طائباً بالقصة.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 فإن حاضجك فقل أسلمت وجهي لله وَمَنِ اتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمْمَ يِنَاءَ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ هَتَّدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصق ويقتلون الذين يأمرون بالقصق من الناس فبشرهم بعذاب اليم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 يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرمون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا إيابا معذودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون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 إن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبلكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين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 إنك أنت السميع العليم، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنسة، والله أعلم بما وضعت، وليس لكك الأنسة، وإنني سميتها مريم. وإني سميتها موليا وإني أعيدها بك وجليتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول الحسن وأنبت نبت حسنا وأنبت نبت حسنا وكفلها ذكريا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 قال رب هبني من لدنك ذرية وطيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب بأن الله يبشرك يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ولبيا من الصالحين قال رب أن لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقل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 وَإِلَّا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ أَصْقَفَكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْقَفَكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُلْتِ لِرَبِّكِ وَاسْلُوِي وَرُكَّعِي مَعَ الرَّوَاقِينَ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِ إِلَيْكَ وما كنت لديهم إذ يلقون أقول لهم أيهم يكسو مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إذن الله يبشرك بكلمة من يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجهه في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء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 انني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابري الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم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 متوّسيك ورافعك إلي ومطيرك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة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 وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَسْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ الله كَمَثَلِ آدَمَ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حادك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ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 فَإِن تَوَلَّو فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا لَدَى أُنْذِلَتِ التَّوْرَاتُ وَالْإِنْسَانُ لا من بعد أ فلا تعقلون هأنتم ها هذا أولئك حاججتم في ما لكم به علم حاججتم في ما لكم به علم كلمة حاجول في ما ليس لكم به علم الله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حبيثا مسلما وما كان من المشركين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 يا ذا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا ذا لِمَ الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذين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 وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَالِهِ يُؤَدِّي إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِذِينَارٍ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ ميثاق النبي لما آتيتكم مِنْ تَقْدِيرٍ لَمَا أَجَيْتُم مِن كِتَابِهِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُخْذِلٌّ لِمَا مَاكُمْ قال أأقررتم وأخلتم على ذلكم عصري قالوا قَالَ قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم مدين في السماوات والأرض فوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاب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 حيث يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا أن الرسول حق و جاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين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 إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الظالمون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حُرِّمَ إِسْرَائِيلَ عَلَى نَفْسِهِ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 قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيف وما كان من المشركين ان اول بيت وضع للناس الذي بجدته مبارك وهو دليل العالمين فيه ايات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وللله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَ مَا لما تصدرون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجه وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا ماذا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوثوا الكتاب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 وَأُلَآ ذَاكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبِيضُ جُوْهُهُمْ وَتَسْوَدُ جُوْهُهُمْ فَأَمَّا الَّذِينَ سَوَدَتْ جُوْهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُووُقُ الْعَلَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ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 إن قاتلوكم ولنوكم الادبارات ما لا ينصرون ضربت عليهم الذله اينما ثقفوهم الا بحبل من الله الا بحبل من مِنَ وحبل من النماء غَضَبًا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ليسوا سواه من أهل الكتاب أمّة قائمة يتنون آيات الله يتنون آيات الله آن هذا الليل وهم مستدومون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بمعروف وينهون عن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 تغني عنهم أموالهم والآن أولادهم من الله شيئا وأولا مبائك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح كمثل ريح فيها صر أصابت حَرْثَ قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخلوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وَجَمَعْنَا عِنْدَهُمْ وَأَبْدَتَ الضَّغَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَ نْتُمْ يتحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كلهم وتؤمنون بالكتاب كلهم وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا لقوكم قالوا آمنا وإلا قلوا عض عليكم الأنام لا من الغيظ قل موتوا بغيركم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 وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِي قِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَكْشَلَا وَاللَّهُ وَمِنُّهُمَا وَعَلَى اللَّهُ فَلْيَتَوَجَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ولقد نصّرتم الله بذلهم وأنتم أذلا فاتقوا الله لعلكم تشكرون إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْنَكْ سِيَكُمْ أَيِّ يُمْدَكُمْ رَبُّكُمْ بِتَلَاثِيَةَ آلاَتٍ بِتَلَاثِيَةَ آلاَتٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم, ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولفطن إن قلوبكم به وَمَنْ النَّصْرُ إلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَئِسُوا قُلُوبُهُمْ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عليهم أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ ولله ما في السماة وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا ذا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفا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 اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها انعم اجر العاملين قد خلقت منكم قدكم سلا فسير في الأرض فظرو كيف كان عاقبة المقربين هذا بيان للناس وهدى وموعدة للمتقين ولا تهنو ولا تحزنوا علمتم الأعلون ولا تهنو ولا تحزنوا علمتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن ينفسكم قرح فقد مثل قوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين كفروا ويتخذ منكم شهداء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 وكأيدي من نبي قاتل معه الظالمين كثيرا فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ومستكأنوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا غفلنا ذنوبنا إلا أن قالوا ربنا غفلنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا لنا أيها الذين آمنوا إن تطيع الذين كفروا إن تطيع الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير من ناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا رعب بما أشركوا بالله بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالين ولقد صدقكم الله وعدا إذ تحصونا بإذنه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 ثم خرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تنون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا اخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا مَا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم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 ومن يغلو يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس مما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه وبئس المصير لهم درجات عند الله والله بصير بما يعمل لقد من الله على المؤمنين اذ باعث فيهم رسولا اذ باعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم يتنو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ظلال مبين أو لم ما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم قلتم أن هذا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 قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر ابن أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاؤنا ما قتلوا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 إنما ذلك الشيطان يخلو أولياءه فلا تخافوا مخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يُريد الله أَلا يَجْعَلَ لَهُمْ حُظًّ فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَجِيْضُوا اللَّهَ شِيَاءً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُبِلَ لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ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 الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان حتى يأتينا بقربان هم تأكلوا النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فَلِمَا قَالَتَ الْتُمُوْهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَلَّبُوكَ فَقَدْ كُنِبَ هُشُلٌ مِن قَبْلِ تَجَاءُو بِالْبَيْنَاتِ جَاءُو بِالْبَيْنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَبْسِ الزَّيَاعَةِ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 ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور وَإِذْ أَصْدَلَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَصْرُخُونَ بِمَا لَا يَمْلِكُونَ نَفْسًا وَيَحْسَبُونَ الَّذِينَ يَبْسُطُونَ وَيُمْسِكُونَ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 سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي من ينادي وَنَادِ لِلْإِيمَانِ أَنَامِنُ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِلْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ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 فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنفى بعضكم من بعض فالذين هاجوا وأخرزوا من بيارهم في سبيلي وأودوا في سبيلي وقات وقتلوا لا عنهم سيئاتهم ولا أدخننهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله يندو حسن الثواب.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 إِنَّ اللَّهَ شَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الله